إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذلون إليكم إذا رجعتموا إليهم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 إذا انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن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 وَمِنَ الْعَرَبِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلى أَن يَمْضِيَ التَّنْوِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَمَن لَّا يَرْغَبُ بِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُوثِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّ قُرْبَةَ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم.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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَكُفْرًا وَتَشْيِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَابًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لا مسجد نصرف على التقوى من اول يوم نحق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَلِغْوَى مِنْ خَيْلُنَا مَّنُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَى جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ